السوار ياسر ابو عمار ابتدى المشوار حيكمل المشوار يعني من غير كلام حيصير الى الامام ان صار على الالغام او صار على الازهار ابتدى المشوار وحيكمل المشوار عريسك يا فلسطين يا حلوة الحلوين جايق يا فلسطين مع دفة السوار ابتدى المشوار وحيكمل المشوار عرفات ملك الصبر عرفات ملك الصبر وبثورة حتى النصر من خرم الإبرة مر وتجاوز الأسرار ابتدى المشوار وحيكمل المشوار ياسر حبيب الشعب. رجل السلام والحرب. ياسر حبيب الشعب. رجل السلام والحرب. ياسر الرقم الصعب في حسبك الاشرار. اتبدا المشوار وحيتمج المشوار. ياسر شفته ببيروت. ياسر شفته ببيروت ايده بايد الموت. الموت يشده هو يشده. الموت يشد هو يشد مين مات مات الموت الموت يشد هو يشد مين مات مات الموت ياسر كل الشعب والشعب ما يبغى المشوار. ومع اخوته الثوار. وبصحبة الاحرار هيكمل المشوار. باسمك يا ابو عمار. وباسم كل الثوار هغني غنوتي. لعروبتي. لجبيلتي. لعشيرتي لديرتي لخلتي اخ يا خلتي. يا خلتي أنا عربي أصيل يا خلتي وأصالت ابتق من علتي أنا عربي أصيل يا خلتي وبعصالتي ابتك من علتي ما اكبر الظين بعرضي ما اكبر الظين بعرضي ما اكبر الظين من اللتي تيف علينا على شاهد صاحت علينا شد وشاهد جبلها على نفسه عربي وحنا نشام رجال السيف رجال الحج من سلالة نبي حيف على لحانا حيف الموس الموسى الأجنبي الذي انا كنت راع الغنم في البراري واسمع اخباركم من راديو ترانزستور كنت الغنم في البراري واسمع اخباركم من راديو ترانزستور اخباركم شوشت افكاري والتشوف بعيني واستخبر وزيت ذهب صورت اشتري مين فيكم السيد ومن فيكم المسترية التي أنا شيف أقولي يا جاتين أخي وانت طول عمرك جمل المحامي أنا شيف أقولي يا جاتين أخي وانت طول عمرك جمل المحامي اسمعت نغة ما ازعجت مقخي سألت قالوا تكتيه يا جاهد انا كيف اقول يا ناقتي نفسي وانت طول عمرك جمل المحامي اسمعت نغة ما ازعجت مقخي سألت قالوا تكتيه يا جاهد ان اخوني شيء وانشدتوني الخيء انرهو نشد وانشدون الخيل هيك ان شهرنا بالمحافل لازم تكون تكتك زي ابنتك تكزي وبنتك دي يام تكتك تكتك تكتك بيت المحامي، سمعت نغمة ازعجت مضخين سألت قالوا تكتب يا جار انرخوا نشهد وانشدوا نرخين انرخوا نشهد وانشدوا نرخين هيك ان شعرنا في المحافل لازم تكون تكتكزي في بي Tähti, vuori, tähti, ympärtä, säkä tähti, يا عربي الا الشكي انا راجع ارعى الغنم واحكي قصال للغنم انا راجع ارعى الغنم واحكي الغنم برجع لك يا معود يا معود يا معود يا معود الغنم يا معود يا يا معود يا معود الغنم تك تك استوعب اكثر ولاش لازلم بعجلاتي رحبي ابيع الزرنزيستر راجع ارعى انا يمكن استوعب اكثر ولاش لازلم بعجلاتي راح ابيع الزرنزيستر يا عالم اريد اخلص واشتير بحقه شنتات راديو بالسلم بيرقص وبالحرب بيجرى قرآن وبيقولوا هذا تكتير Let دمعها زي الرمي راح بيه راجع ارعى غلماتي يمكن استوعب افكر ولا اسلم بعضلاتي راح يا عالم حق راديو بالسلم وبالحرب هذا تكتيك بيقولوا هذا تكتيك بيقولوا هذا تكتيك بيقولوا هذا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 تكسيك تكسيك تكسيك كل شيء فهمت بيه يا معود شيء فهمت بيه يا معود الا إن التجديد انا راجع على القلم واحكي بالظالم قلم انا راجع على القلم واحكي بالظالم Oh, yeah, ma'wah, hell. Yeah,